لَ أَخَذْن مثاقَبَن إِسر إلَ وَأَسَلنا إلَيهِم, رسلاً وأرسلنا إليهم رسلاً جاءهم رسول وَأَرسلناَا إلَيهِم رُسًا كُم ج أَهُم رَرسُولٌ بمَا ل تَهُوى أَفُسهُم فَريقًا كَذذَّبُ وَفرَيقَ